Book 2 85 85 85 85 Otázky minulý čas 1 Asýla Elmádi váhid Asýla Elmádi váhid Koľko ste vypili? كم شربت؟, كم شربت كم اشتغلت كم, اشتغلت؟ كم, كتبت؟, كم كتبت كيف نمت؟ كيف نمت akoście كيف نجحت في الامتحان كيف نجحت في الامتحان akoście našli كيف وجدت الطريق كيف وجدت الطريق z kimście się مع من تكلمت s kým ste sa dohodli Maman to mámen to áhad s kým ste oslavovali narodeniny mámentafeld abiejídí mi leddek mámen Ma achtefeldbiajíd mi lédek kde ste boli aj na kund kont. Kde ste bývali? Aine kunta, kunta Kde ste pracovali? Ayna kunta, kunta Čo ste odporučili? Bimaðan nasahht? Maðan Čo ste jedli? ماذا أكلت؟ شو استي سادوزفيديلي؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربه؟ اكو ريخلوستي ايشلي؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ اكو كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ просим -o -o -de, kde si môžete prezrieť našu knihu a stiahnuť najnovšiu verziu tejto učebnice.